وَلَقَلَّا تِينَ ذَوُلَ وَسُلِيمًا عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ذِ نُنَذِّبُ سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطقة غيره أُوَاقِنَ مِنْ كُلِّ شيء. الله الله الله. <تصفيق> قَالَ أَتَيْنَا دَوْذَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْعَبْدُ لِلَّهِ Thank <laughs> وقال يا أيها الناس علمنا منفق الطير وأوتينا من كل شيء Mmm. -hmm.